سيدة تقول رفعت دعوة أمام القضاء أطلب فيها طلاقي لسوء أخلاق زوجي فحكمت لي المحكمة بالطلاق ثم استأنفت زوج الحكم في محكمة الاستئناف وقد يستمر الأمر عدة شهور حتى تفصل المحكمة نهائيا في أمر الطلاق فمتى تبدأ عدة الطلاق لي جاء في الفتاوى الرسمية الإسلامية أن عدة الطلاق تبدأ من تاريخه سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة وفي الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة لا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائيا وذلك إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف أو استأنف وتأيد الحكم أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره ومنها العدة حتى يكون نهائيا والله أعلم